111. وجنات ألفافا 112. إن يوم الفصل كان ميقاتا 113. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْضَّاعِينَ مَا أَبَى لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 119. وكذبوا بآياتنا كذابا 110. وكل شيء أحصيناه كتابا 111. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا عذاب 114. وكواعب أترابا 115. وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 110. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا